والذي قال لوالديه أُفِل لَكُمَا أَتَعِذَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِنٍ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِنَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 بلغون فهل يهلكوا إلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ